اِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا غَابِرَ الْقَرْيَةِ تَنفَعْكُم مِّنْهَا حَيَثُ شِئْتُمْ ثُمَّ رَغَدْنَا لَكُمْ أَدْخُلُوا الرِّبَاعَ بِمَسْؤَلَةٍ قُولُوا حِفْظٌ طَعْنًا وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا تمامي بما كانوا يسقودن وان يثن قام سالقا من فن قرب بعفان الحيا ف الشرين فنج مِ قُ ت الشرين قذاعَلي مَ كونس م الشرفًا غ فَسَوْفَ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يا And they're all learning. Like Hvala što pratite